Makaanu yaksibud, ya masyaril jin wal insi, alam yatkom rasulum min عليكم آياتي ويزرونكم ويزرونكم لقى يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون